الصلاه والسلام على ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين اما بعد فنتناول في هذه ا ل د و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة ب إ ذ ن الله عز وجل كتاب المحصول للفقيه المالكي ا ل ع ل ا م ة الحافظ أ ب ي بكر محمد بن عبد الله المعروف بن العربي هذا الكتاب كتاب المحصول من أ ق ص ر المؤلفات في علم الاصول و أ ج م ع ه ا فهو يحتوي على قواعد الفهم و الاستنباط و يحتوي على التفريق بين ما هو دليل يصح الاستدلال به وما لا يصح والكتاب يحتوي على مقاصد ش ر ع ي ة م ت ع د د ة كتاب المحصول أ ح د كتب فقهاء ا ل م ا ل ك ي ة في علم الاصول والمالكيه لهم أ ص و ل يخالفون بها ب ق ي ة ا ل أ ئ م ة من مثل إ ج م ا ع ه ا ل م د ي ن ة لكنهم في الغالب يوافقون ب ق ي ة علماء ا ل ش ر ي ع ة من فقهاء المذاهب ا ل أ خ ر ى في أ ك ث ر مباحث علم الاصول فليس عندهم شيء كثير يخالفون به ب ق ي ة المذاهب و إ ن م ا ا ل م خ ا ل ف ة في مسائل ج ز ئ ي ة سياتي التنبيه عليها في محله وعلم اصول الفقه من العلوم ا ل م ه م ة التي لها ثمرات ع د ي د ة من هذه الثمرات أ ن ه يمكن ل إ ن س ا ن من التفريق بينما يصح أ ن يكون دليلا ً وما لا يصح مثال ذلك نجد أ ن بعض الناس يستدل في إ ث ب ا ت أ ح ك ا م ش ر ع ي ة على رؤى م ن ا م ي ة لبعض الناس هل الرؤى ا ل م ن ا م ي ة دليل أ و لا أ ي ن نجد هذه ا ل م س أ ل ة في علم ا ل أ ص و ل نجد أ ن بعض الناس يستدل بما ورد في الكتب ا ل س ا ب ق ة سواء ا ل ت و ر ا ة او ا ل إ ن ج ي ل هل هذا دليل صحيح أ و ليس كذلك نجد أ ن بعض المفتين يفتي بناء على ما ينقدح في ذهنه من المعاني هل هذا دليل صحيح أ و ليس بدليل صحيح نبحثه في هذا العلم علم الاصول ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة من فوائد علم ا ل و ص و ل ا ل ق د ر ة على فهم النصوص ا ل ش ر ع ي ة كتابا ً و س ن ة ف إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نفهم ا ل ق ر آ ن و أ ن نفهم س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم ف إ ن الفهم ليس اعتباطيا ً بحيث يكون كل شخص مؤهلا لاستخراج ا ل أ ح ك ا م من ا ل أ د ل ة إ ن م ا المؤهل هم من عرف هذا العلم علم ا ل ع ص و ل الذين فهموا قواعد الاستنباط و لذلك قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني الذين يتمكنون من استخراج ا ل أ ح ك ا م من ا ل أ د ل ة و ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة من فوائد تعلم هذا العلم م ع ر ف ة ا ل إ ن س ا ن لقدر نفسه بحيث ينظر في مقدار نفسه هل هو مؤهل لاستخراج ا ل أ ح ك ا م من ا ل أ د ل ة م ب ا ش ر ة أ و يجب عليه سؤال العلماء و إ ذ ا كان ممن يجب عليه سؤال العلماء كيف يفرق بين أ و ل ئ ك المفتين نحن نشاهد في القنوات ا ل ت ل ف ز ي و ن ي ة أ ش خ ا ص ا عديدين يفتون من م ش ا ر ك ا ل أ ر ض ومغاربها كيف نفرق بين المؤهل للفتيا وبين من لا ي ت أ ه ل لها من الذي يجوز أ ن ن أ خ ذ بقوله وفتياه ومن الذي لا يجوز هذا مما يبحث في هذا العلم ثم إ ذ ا حصل اختلاف بين الفقهاء ف أ ف ت ى مفتن بجواز و آ خ ر بتحريم وثالث بوجوب في م س أ ل ة و ا ح د ة فماذا نعمل وما هي ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة التي تخرجنا مما نحن فيه هذا يبحث في علم ا ل و ص و ل من فوائد تعلم هذا العلم أ ي ض ا ا ل ق د ر ة على الحجاج الحوار وفي مثل عصرنا الحاضر فتحت مجالات ل ل م ن ا ق ش ة و الحوار ع د ي د ة سواء كان في القنوات ا ل ت ل ف ز ي و ن ي ة في البرامج ا ل ح و ا ر ي ة أ و كان في المناظرات أ و كان في المواقع و المنتديات التي يكون فيها م ن ا ق ش ة و حوار أ ي ن نعرف قواعد الحوار و ك ي ف ي ة ا ل إ ج ا ب ة عن حجج المخالفين و كل هذا يبحث في هذا العلم كذلك من فوائد تعلم هذا العلم أ ي ض ا ا ل ق د ر ة على فهم كلام الناس و ا ل ق د ر ة على فهم الوصايا و الوثائق و ا ل ص د و ك و ا ل أ ن ظ م ة كل هذا نجده في هذا العلم علم و ص و ل ا ل ف ق ر و لذلك فهو علم ج د ي د ب ا ل ع ن ا ي ة و علم يجب على ا ل إ ن س ا ن المتاهل ل ل ف ت ي ة أ ن يبحثه و أ ن يستوعبه و أ ن يتمكن من تطبيقه على النصوص ا ل ش ر ع ي ة هذا العلم علم اصول الفقه هو من فروض ا ل ك ف ا ي ا ت على عموم الناس لكنه ب ا ل ن س ب ة للمتاهل ا ل ف ت ي ا من فروض ا ل أ ع ي ا ن يتعين عليه ولا يجوز للانسان أ ن يفتي أ و يقضي حتى يكون عارفا بهذا العلم قادرا على تطبيقه على النصوص ا ل ش ر ع ي ة و جمهور علماء ا ل ش ر ي ع ة على أ ن البلد الذي لا يوجد فيه عارف بهذا العلم يجب على المسلمين أ ن يهاجروا منه ل أ ن ه م يحتاجون إ ل ى من يفتيهم ويبين لهم حكم الشرع في مسائلهم ولا يتمكنوا من ذلك إ ل ا الفقيه ولا يكون المرء فقيها إ ل ا ب م ع ر ف ة هذا العلم وما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب لكن هذه ا ل م س أ ل ة قد يقال في مثل عصرنا الحاضر بوجود وسائل المواصلات والاتصالات ا ل ح د ي ث ة التي تمكن المستفتي من عرض م س أ ل ت ه في يومه على المفتين الموثوقين يخف وطئها ولعلنا إ ن شاء الله جل وعلا ن ق ر أ في هذا الكتاب Yeah. عددا من الكلمات التي يكثر تداولها عند الفقهاء وبين معنى كل لفظ منها ا ل ل ف ظ ة ا ل أ و ل ى ل ف ظ ة الفقه والفقه في ا ل ل غ ة هو الفهم كما قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم اي لا تفهمونه ولا تعرفونه و الفقه في الاصطلاح عرفه المؤلف ب أ ن ه م ع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة و ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة هي خطاب الشارع المتعلق ب أ ف ع ا ل المكلفين بالاقتضاء أ ي الطلب أ و التخيير أ و الوضع وهو هذا التعريف م ع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة هو أ ح د المصطلحات في تعريف الفقه ف إ ن ل ف ظ ة الفقه للعلماء فيها مناهج م ت ع د د ة المنهج ا ل أ و ل أ ن الفقه هو م ع ر ف ة أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة كلها ولذلك قال ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة الفقه م ع ر ف ة النفس ما لها وما عليها وهذا الاستعمال هو الاستعمال الشرعي ل ل ف ض ة الفقر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي مثل قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل ف ر ق ة منهم ط ا ئ ف ة ي ت ف ق ه في الدين المنهج الثاني و هو ظاهر كلام مؤلف بحيث أ ن مصطلح الفقه في الاستعمال الشرعي يشمل فهم ا ل ق ر آ ن فهم ا ل س ن ة يشمل العقائد يشمل الفروع و غير ذلك من علوم ا ل ش ر ي ع ة كلها بالاصطلاح الشرعي تسمى فقها الاصطلاح الثاني في ك ل م ة الفقه هو م ع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ع م ل ي ة بحيث ما كان من ا ل أ ح ك ا م عمليا ف إ ن ه يقال له فقه و ما كان عقديا ف إ ن ه يقال له معتقد أ و ع ق ي د ة وهذا هو ا ل ا س ط ل ا ح الذي سار عليه المؤلفون فانهم يذكرون كتب الفروع يذكرون في كتب الفروع أ ح ك ا م ا ل أ ع م ا ل ويسمونها كتب الفقه بينما هناك كتب المعتقد كتب ا ل ع ق ي د ة كتب التوحيد يراد بها أ ح ك ا م ما في القلوب و العقائد ا ل ا س ت ل ا ح الثالث في ك ل م ة الفقه هو أ ن يراد بالفقه ا ل أ ح ك ا م ا ل ظ ن ي ة التي ليس فيها دليل قاطع فيقسمون احكام ا ل ش ر ي ع ة إ ل ى احكام قطعيه بحيث يجزم ب خ ط أ المخالف و ينقض حكم القاضي إ ذ ا خالف الدليل فيها و إ ل ى قسم آ خ ر هو ا ل أ ح ك ا م ا ل ظ ن ي ة و يسمونها الفقه و هذا الاصطلاح ليس اصطلاحا مشهورا سار عليه الرازي و تبعه جماعات بعده الرابع أ ن يراد ب ا ل ف ق ا ل ق د ر ة على فهم ا ل أ د ل ة فيقال ل ل ق ا د ر على فهم ا ل أ د ل ة فقيه و لو لم ي ح ص ل جميع المسائل الشرعيه و ا ل أ ح ك ا م الشرعيه المصطلح الثاني ب أ ي ه ا نسيل هذه المصطلحات نقول نحن نخاطب في المصطلحات كل ن ا س بما يصطلحون عليه ف إ ذ ا مرت بنا هذه ا ل ك ل م ة ك ل م ة الفقه فينبغي أ ن نعرف من السياق ب أ ي المصطلحات و ما هي ما هو المصطلح المراد منها قال المؤلف و أ م ا أ ص و ل ه فهي أ د ل ت ه إ ذ ن هذا هو ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة التي نحتاج إ ل ى تعريفها تعريف كلمه وصول الفقه و المراد باصول الفقه أ د ل ت ه سواء قلنا الفقه و ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة عموما ً أ و قلنا الفقه و ا ل أ ح ك ا م ا ل ق ط ع ي ة أ و قلنا الفقه و ا ل أ ح ك ا م ا ل ع م ل ي ة على أ ي من المصطلحات ا ل س ا ب ق ة و ا ل أ ص ل م ر ة يطلق على الدليل لذلك يقال أ ص ل وجوب ا ل ص ل ا ة الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع أ م ا الكتاب فقوله تعالى و ا ق ن م و ا ا ل ص ل ا ة الى غير ذلك و قد يطلق ا ل أ ص ل و يراد به ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ت م ر ة ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ت م ر ة كما نقول ا ل أ ص ل ب ر ا ء ة الذمه هذه هي ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ت م ر ة و مره يطلق ا ل أ ص ل و يراد به المقاس عليه في باب القياس ف إ ن القياس مبني على أ ر ب ع ة أ ر ك ا ن أ ص ل و فرع و حكم و علبه و سياتي الكلام فيها كذلك يطلق ا ل أ ص ل و يراد به ما يتم استصحابه و السير عليه هذا يسمى أ ص ل قال المؤلف و قد قيل معرفه احكام افعال المكلفين ا ل ش ر ع ي ة دون ا ل ع ق ل ي ة أ ي أ ن هذا تعريف آ خ ر من تعريفات ك ل م ة الفقه و هذا أ ح د المصطلحات ا ل س ا ب ق ة و احد ا ل ا س ت ل ا ح ا ت ا ل س ا ب ق ة حيث قصرخ على ا ل أ ف ع ا ل و ر أ ى أ ن ا ل أ م و ر ا ل ع ق د ي ة خ ا ر ج ة منه و قولهم هنا دون ا ل ع ق ل ي ة هذا مبني على ا ل ر أ ي ط ا ئ ف ة من المتكلمين الذين يرون أ ن العقائد لا تبنى على ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة و إ ن م ا تبنى على ا ل أ د ل ة ا ل ع ق ل ي ة وهذا القول قول خاطئ و ج ه بطلانه وخطايه امر ل أ ا ل أ و ل أ ن ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة قد جاءت ب أ ح ك ا م ع ق د ي ة فالقول ب أ ن ه يعتمد على العقل يؤدي إ ل ى إ ل غ ا ء د ل ا ل ة النصوص و يؤدي إ ل ى إ ب ط ا ل بعض ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة و مثال ذلك قوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالله ا ل آ ي ة آ م ن و ا هنا حكم عقدي ب إ ي ج ا ب ا ل إ ي م ا ن فلو قلنا ب أ ن ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ق د ي ة تؤخذ من ا ل أ د ل ة لادى ذلك الى الغاء هذه النصوص ا ل ش ر ع ي ة الوجه الثاني أ ن ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ق د ي ة أ ه م من ا ل أ ح ك ا م ا ل ع م ل ي ة و من البعيد أ ن يترك النبي صلى الله عليه و سلم ا ل أ ح ك ا م ا ل م ه م ة و هي ا ل ع ق د ي ة و يتفرغ لبيان ما هو أ ق ل أ ه م ي ة و هو أ ح ك ا م ا ل أ ف ع ا ل و يدل على ذلك وجه ثالث و هو أ ن ا ل ش ر ي ع ة ك ا م ل ة كما قال تعالى و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أ ي مبينه لجميع الاحكام وهذا يشمل بعمومه العقائد ويدل على ذلك رابعا أ ن العقول م ت ف ا و ت ة ولا يمكن أ ن تحيلنا ا ل ش ر ي ع ة على ما هو متفاوت فعقل فلان يخالف عقل فلان والناس في أ م و ر ه م ا ل ع ق ل ي ة يتفاوتون فيها قال المؤلف و هي ت ك م ل ة ل ل أ و ل يعني أ ن هذا التعريف الثاني ت ك م ل ة التعريف ا ل أ و ل عندما قال مع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة و قريب منه لما قلنا إ ن ا ل أ ص و ل أ ص و ل الفقه هي أ د ل ت ه احتجنا إ ل ى تعريف الدليل و هذا هو المصطلح الثالث الذي نحتاج إ ل ى تعريفه الدليل قال في تعريف الدليل هو ا ل م و ص ل بصحيح النظر إ ل ى المدلول الدليل في ا ل ل غ ة قد يطلق على ا ل ع ل ا م ة التي يحصل بها ا ل م ع ر ف ة و قد تطلق على ناصب هذه ا ل ع ل ا م ة و قد تطلق على المرشد مثال هذا إ ذ ا تهتف الصحراء فهناك علامات تستدل بها هذه تسمى في ا ل ل غ ة أ د ل ة الذي وضع هذه العلامات أ ي ض ا يقال له دليل ل أ ن ه دلك بوضع هذه العلامات و هكذا أ ي ض ا الشخص الذي أ ر ش د ه و قال انتبه لهذه العلامات و سر معها و أ خ ذ يقودك بيدك يقال له أ ي ض ا في ا ل ل غ ة دليل و أ م ا في الاصطلاح ف إ ن العلماء لهم منهجان في تفسير الدليل المنهج ا ل أ و ل هو أ ن الدليل هو الموصل إ ل ى المدلول و الى المطلوب بصحيح النظر فيه فالدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إ ل ى مطلوب خبري هذا يقال له دليل و يشمل ا ل أ د ل ة ا ل ع ق ل ي ة و ا ل أ د ل ة ا ل ح س ي ة و ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة كلها يقال لها دليل المنهج الثاني في تفسير ك ل م ة الدليل قصر على ما هو قطعي بحيث يقسمون ما يحصل به ا ل إ ر ش ا د الى نوعين ادله و هي ما كان قطعيا فيقولون في الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إ ل ى مطلوب قطعي أ و إ ل ى العلم بمطلوب خبري و القسم م ن ه ج و ا ل الثاني الذي يتوصل به إ ل ى مطلوب ظني يقولون هذا لا نسميه دليلا و يسمونه ا م ا ر ة و جمهور الوصوليين على المنهج ا ل أ و ل الذي يجعل الدليل يشمل ما هو مظنون و ما هو مقطوع به و ذلك ل أ ن هذا الاصطلاح هو الموافق ل ل غ ة ثم إ ن أ ك ث ر ا ل أ ص و ل ي ي ن يسيرون عليه و أ ك ث ر علماء ا ل ش ر ي ع ة يسيرون عليه فسيرنا على ما سار عليه أ ك ث ر علماء ا ل ش ر ي ع ة أ و ل ى و أ ح س ن في تعريف الفقه ل ن ا هناك م ع ر ف ة أ ح ك ا م أ ف ع ا ل المكلفين فنحتاج إ ل ى تعريف ك ل م ة أ ف ع ا ل المكلفين إ ذ ن هذه هي ا ل ك ل م ة ا ل ر ا ب ع ة أ ف ع ا ل المكلفين فقال المؤلف أ ف ع ا ل المكلفين هي حركاتهم التي يتعلق بها التكليف من ا ل أ و ا م ر و النواهي سواء كانت حركات للجوارح ا ل ظ ا ه ر ة أ و حركات للجوارح ا ل ب ا ط ن ة لذلك ا ل ن ي ة هذا يتعلق بها أ ح ك ا م و هي من ا ل أ م و ر ا ل ب ا ط ن ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة تقسم إ ل ى خ م س ة أ ق و ى تقسم إ ل ى قسمين أ ح ك ا م و ض ع ي وضعية وهي ربط شيء بشيء ربط بشيء بشيء هذا يسمى حكم وضعي ليس المراد به أ ن ه قد وضعه البشر لا هذا حكم إ ل ه لكنه جاء بوضع شيء مرتبطا ب آ خ ر مثال ذلك قال تعالى أ ق م ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس يعني يجب على العبد أ ن ي ق أ ن يؤدي ص ل ا ة الظهر متى زالت الشمس فزوال الشمس سبب ل إ ي ج ا ب ص ل ا ة الظهر هذا حكم وضعي وجوب ص ل ا ة الظهر هذا حكم تكليفي كون الفعل صحيحا أ و فاسدا هذا أ ث ر للحكم التكليفي ربط الشارع بين الحكم التكليفي و بين ا ل ص ح ة أ و البطلان فهذا حكم وضعي القسم الثاني ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ك ل ي ف ي ة و المراد ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ك ل ي ف ي ة خطاب الشارع المتعلق ب أ ف ع ا ل المكلفين بالاكتظاظ بالطلب أ و بالتخيير و ينقسم إ ل ى خ م س ة أ ق س ا م الاصوليون يقولون وجوب و تحريم و ندب و كراهه و إ ب ا ح ة و الفقهاء يقولون واجب و محرم و مندوب و مكروه و مباح لماذا اختلفوا ل أ ن الحكم عند الاصوليين هو ذات الخطاب الشرعي فقوله و أ ق ي م ا ل ص ل ا ة هذا هو عين الحكم عند الاصوليين فهو إ ي ج ا ب بينما الحكم عند الفقهاء هو أ ث ر الخطاب قوله و أ ق ي م ا ل ص ل ا ة أ ن ت ج أ ن ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة فيكون الحكم عند الفقهاء هو الواجب و المؤلف قد سار على ط ر ي ق ة الفقهاء لا على ط ر ي ق ة ا ل أ ص و ل ي ي ن فقال واجب و في مقابلته محظور و مندوب و في مقابلته مكروه و واسطه بينهم و هو المباح وقع الاختلاف المباح هل هو حكم شرعي أ و حكم عقلي و س ن أ ت ي إ ن شاء الله لبيان هذه ا ل م س أ ل ة ف إ ن الجمهور يقولون المباح ك م شرعي ل أ ن المباح هو ما اذن الشارع في فعله وتركه فينسب إ ل ى الشارع ل أ ن ه هو الذي اذن فيه بينما بعض ا ل م ع ت ز ل ة يقولون هو حكم عقلي ل أ ن ا ل ا ب ا ح ة ث ا ب ت ة قبل ورود الشرع اذ ا ل أ ص ل في ا ل أ ش ي ا ء قبل ورود الشرع أ ن ه ا على الاباحه فالبمباح بقي على الحكم العقلي السابق للشرع فيكون مباحا و س ي أ ت ي أ ن مبنى هذه ا ل م س أ ل ة مبنى خاطئ في محله ل أ ن لانه لا يوجد هناك زمن قبل ورود الشرائع فمنذ خلق الله آ د م أ م ر ه و نهاه و بالتالي لا يوجد هناك زمن قبل ورود الشرائع فلا يقال ب أ ن ا ل إ ب ا ح ة قبل ورود الشرع م س ت ف ا د ة من العقل ل أ ن اصلا لا يوجد هناك وقت قبل ورود الشارع قال المؤلف في تعريف الواجب هو الذي في فعله ثواب و في تركه عقاب مثال الواجب ايش ا ل ص ل ا ة خطا ي ع ن ي ا ل ص ل ا ة فيه ص ل ا ة الليل م ن د و ب ة ص ل ا ة الظهر ص ل ا ة الظهر وجوب ا ل ز ك ا ة ا ل ز ك ا ة هذا واجب من فعله ف إ ن ه يثاب لكن بشرط أ ن يكون معه ن ي ة لا بد ان ينوي ت ق ر ب لله وفي تركه عقاب إ ذ ا تركه قاصدا الترك و تركه تركا مطلقا لكن لو نسيه فليس عليه عقاب و لذلك زاد بعضهم ك ل م ة و في تركه عقاب من حيث هو ترك له لكن من تركه نسيانا لا يعاقب ل أ ن ه تركه لا من حيث كون الترك و المحظور عكس الواجب وهو الذي في فعله عقاب و في تركه ثواب مثال ذلك شرب الخمر في فعله عقاب و في تركه ثواب لمن نوى به التقرب لله عز و جل الحكم الثالث المندوب وهو الذي في فعله ثواب و ليس في تركه عقاب مثال ذلك ص ل ا ة الليل س ن ة الفجر من فعلها ناويا التقرب لله ف إ ن ه يثاب و من تركه ف إ ن ه لا يعاقب من ترك هذه ا ل أ م و ر ف إ ن ه لا يعاقب و أ م ا المكروه فهو الذي في تركه ثواب و ليس في فعله عقاب مثاله ايش الشرب قائما من تركه تقربا لله ف إ ن ه يثاب و من تركه و من فعله ف إ ن ه لا يعاقب قال و المباح هو الذي يستوي تركه و فعله مثال ذلك اكل ا ل ت ف ا ح ة فهذا مباح يستوي تركه و فعله هذه الحدود زيد فيها عند بعضهم من حيث هو ترك له ل أ ن من ترك المباح أ و فعل المباح ب ن ي ة أ خ ر ى كما لو أ ك ل التفاح ة ينوي تقربا لله بان يتقوى على طاعته اجر لكن هنا بقيد آ خ ر فانقلب الحكم قال المؤلف و هذه الحدود كلها ب ا ط ل ة ما معنى ك ل م ة الحدود تعريفات هذه التعريفات كلها ابطلها المؤلف لماذا ابطلها المؤلف يمكن أ ن يكون ا ل إ ب ط ا ل لكون الثواب و العقاب ليس منحتما في هذه ا ل أ م و ر فقد يفعل ا ل إ ن س ا ن الواجب فلا يثاب عليه إ م ا لعدم ا ل ن ي ة أ و لحصول ا ل ر د ة أ و للاتيان بمبطل بعده إ ن هناك أ م و ر تحبط العمل كما قال تعالى أ ن تحبط أ ع م ا ل ك م و أ ن ت م لا تشعرون ا ل أ م ر الثاني حتى في العقاب قد يعفو الله جل وعلا فيرتفع العقاب وقد يحصل من العبد ت و ب ة فيرتفع العقاب فمن ثم ثم إ ن هذه التعريفات ليست تعريفا للحكم في ذاته و إ ن م ا هي نتائج له الثواب والعقاب ة ذ ه ن ت ي ج ة نريد أ ن نعرف الواجب في نفسه ما هو الواجب و بالتالي فهذه التعريفات كلها م د خ و ل ة قال المؤلف و الصحيح أ ن الواجب هو الذي يذم تاركه ما قال يعاقب إ ن م ا قال يذم ل أ ن الله جل و علا قد يعفو ف أ ت ى المؤلف بهذه ا ل ك ل م ة ردا ً على ا ل م ع ت ز ل ة الذين يقولون ب أ ن فاعل الحرام يعاقب مطلقا ً لكن نحن نقول قد يعفو الله جل وعلا وقد يشفع النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أ ن ه يشفع في أ ه ل الكبائر ولذلك ن ق و ل يذم ولا نجزم به العقوبه قال يذم تاركه لإبعاد, في فعله عقاب. في في لابعاد قولهم في فعله ثواب وفي تركه عقاب والمحظور هو الذي يذم فاعله والمندوب هو الذي يحمد فاعله ولا يذم تاركه و هذا التعريفات أ ي ض ا الذي ارتضاها ل م ؤ ل ف فيها ما فيها ل أ ن ه ا تعريفات ب ا ل أ ث ر و ا ل ن ت ي ج ة و من هنا ينبغي أ ن يقال الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما و الوجوب هو الطلب الجازم من الشارع لفعل من ا ل أ ف ع ا ل كما هو ط ر ي ق ة الاصوليين و هكذا في ب ق ي ة الاحكام فالمباح هو ما أ ذ ن الشارع في فعله و تركه و الاباحه هي إ ذ ن الشارع في الفعل و في فعل وفي تركه قال المؤلف و ا ل أ ح ك ا م ليست من التكليف الحكم خطاب الشارع كما تقدم لذلك الحكم ليس هو ذات التكليف و إ ن م ا هو أ م ر مغاير له عند المؤلف و بالتالي ليست ا ل أ ح ك ا م من صفات ا ل أ ف ع ا ل ل أ ن أ ف ع ا ل المكلفين ل أ ن خطاب الشارع ص ف ة لله و ليس ص ف ة للمكلف و إ ن م ا الحكم يتعلق بالمكلف و بفعل المكلف المؤلف هنا سار في ا ل أ و ل على ط ر ي ق ة الفقهاء في جعل الحكم هو ا ل أ ث ر ثم هنا جعل الحكم هو ذات الخطاب فينبغي به أ ن يسير على ط ر ي ق ة واحده لو قلنا الحكم هو أ ث ر الخطاب أ ث ر الخطاب ص ف ة من صفات أ ف ع ا ل المكلفين ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة ا ل ص ل ا ة فعل المكلف فهي صفه فكونه واجبا هذا ص ف ة من صفات فعل المكلف هذا لو سرنا على ط ر ي ق ة الفقهاء كما سار المؤلف أ و ل لكن هنا سار على ط ر ي ق ة ا ل و ص و ل ي ي ن فقال الحكم هو قول الله الحكم هو قول الله ل ط ر ي ق ة الاصوليين ف ا ل أ ح ك ا م على ط ر ي ق ة الاصوليين ص ف ة لله عز وجل و أ م ا ا ل أ ح ك ا م على ط ر ي ق ة الفقهاء فهي صفات ل أ ف ع ا ل المكلفين قال و ا ل أ ح ك ا م ليست من التكليف و لا من صفات ا ل أ ف ع ا ل و إ ن م ا الحكم هو قول الله سبحانه و دليله الذي نصبه علما على الفعل أ و التكليف هذه ا ل ك ل م ة التي صدرنا بها هي على رسم الحدود المراد بالحدود معناه الحدود تعريفات الحدود معناها التعريفات يقول طيب ما هو الحد إ ذ ا نحتاج إ ل ى تعريف ك ل م ة الحد مر معنا الفقه و الوصول و الدليل و والو... افعال ل أ المكلفين و الواجب و المحظوظ و المندوب و المكروه و ا ل م ب ا ه ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة التي نريد أ ن نفسرها هنا ك ل م ة الحد ما معنى ك ل م ة الحد قال الناس يجعلون الحد أ و الناس يتفاوتون و يختلفون على طريقتين في الحد منهم من يجعل الحد هو القول المفسر يعني الكلام الذي نشرح به المعرف نقول مثلا اللاقط آ ل ة ح د ي د ي ة م ص ن و ع ة من أ ج ل التقاط الصوت و إ ر س ا ل ه للمكبرات الكلام الذي تكلمت به هو التعريف و الحد على المنهج ا ل أ و ل المنهج الثاني يقول الحد هو ح ق ي ق ة الشيء فحد ا ل م غ ر ف و ن هو هذه الاله بنفسها التي و خاصيته التي تتميز به التي يتميز بها عن غيره من ا ل أ ش ي ا ء إ ذ ن هذان منهجان في تفسير ك ل م ة الحد و الصواب هو القول ا ل أ و ل لانه هو الذي سار عليه جمهور الاصوليين و جمهور العلماء حتى من بقيه من علماء ب ق ي ة العلوم قال ف أ م الحكم ا فليس ب ص ف ة للافعال و إ ن م ا هو ع ب ا ر ة عن س ط ا ب الله ق د م معنا ه ذ على ط ر ي ق ة ايش ل ا ص و ل ي ن وليس على ط ر ي ق ة ا ل م ق ه ا ك ل م ة ع ب ا ر ة في التعريفات هذه في ا ل أ ص ل منهج أ ش ه د ل أ ن ا ل ع ب ا ر ة في ا ل ل غ ة شيء يتجاوز به عن غيره يقال عبر يعني انتقل من مكان إ ل ى مكان فمن ثم ا ل ع ب ا ر ة هو الذي ينتقل به من مكان إ ل ى مكان لكن في التعريفات المعرف هو ح ي ن ه ح ق ي ق ة التعريف فبالتالي ينبغي أ ن يقال الحكم هو خطاب الله و لا نحتاج إ ل ى ك ل م ة ع ب ا ر ة فمن هنا القول ب أ ن الحد هو القول المفسر أ و المفسر ا ل قول الشارع أ و أ ن ه هو ا ل ح ق ي ق ة نقول هذا ا ل ح ق ي ق ة ح ق ي ق ة ا ل أ ش ي ا ء على أ ن و ا ع أ ي اسم له أ ر ب ع حقائق ح ق ي ق ة خارجيه ذات ا ل م ك ر ف و ن ا ل م و ج و د ة في الخارج وحقيقه ة س ا ن ي ة عندما أ ق و ل لاقط و ح ق ي ق ة ذ ه ن ي ة في الذهن و ح ق ي ق ة في الرسم و ا ل ك ت ا ب ة كلها ي ب ق لها حقائق فعندما نحصر ا ل ح ق ي ق ة ب أ ح د هذه ا ل أ ن و ا ع نقع في لبس واضطراب ف إ ن ط ا ئ ف ة يقولون أ و يحصرون ا ل ح ق ي ق ة في ا ل ح ق ي ق ة ا ل خ ا ر ج ي ة كما هو ظاهر كلام المؤلف و آ خ ر و ن يعممون او يجعلون ا ل ح ق ي ق ة هي ا ل ح ق ي ق ة ا ل ذ ه ن ي ة كما صار عليه ط ا ئ ف ه ا ل م ع ت ز ل ة و ترتب على ذلك خلافات أ و ترتب على ذلك اضطراب في عدد من ا ل م س ا ئ ل لكن إ ذ ا عرفنا أ ن ح ق ي ق ة الشيء تطلق على ا ل أ م و ر ا ل ر ا ب ع ة ا ل أ ر ب ع ه ا ل ح ق ي ق ة ا ل خ ا ر ج ي ة ا ل ح ق ي ق ة ا ل ذ ه ن ي ة و ا ل ح ق ي ق ة ا ل ل س ا ن ي ة و ا ل ح ق ي ق ة ا ل ك ت ا ب ي ة فحينئذ نفهم كثير من المسائل أ ر ا د المؤلف أ ن يستدل ل ط ر ي ق ة أ ص ح ا ب ه ل أ ن ا ل أ ح ك ا م ليست س ف ة ل ل أ ف ع ا ل قال كما ان ا ل ن ب و ة ليست ب ص ف ة للنبي و إ ن م ا هي ع ب ا ر ة عن م ط ا ل ع ة الله تعالى له بالغيب و اتخاذه واسطه بينه و بين خلقه هكذا منهج ا ل أ ش ا ع ر في هذه ا ل م س أ ل ة و هذا نتج من أ ي شيء من جعل أ و من حصر ا ل ح ق ي ق ة في ا ل ح ق ي ق ة ا ل خ ا ر ج ي ة لكن إ ذ ا قسمنا الحقائق الى ا ل أ ن و ا ع ا ل أ ر ب ع ة فحينئذ نقول أن ن ب و ه ص ف ة للنبي صلى الله عليه و سلم فلم يقل عنه ب أ ن ه نبي إ ل ا لما اتصف بهذه ا ل ص ف ا ت و الصفات على ذلك ينبغي أ ن نعرف أ ن ه ا على ث ل ا ث ة أ ن و ا ع صفات ذ ا ت ي ة ملازمه للذات بحيث لو انتفت الصفه انتفى الاسم مثال ذلك ص ف ة الكرسي أ ن ه على ه ي ئ ة م ع ي ن ة هذه ص ف ة ذ ا ت ي ة لو انتفت هذه الصفه انتفى اسم ك ر س ي عنه النوع الثاني من أ ن و ا ع الصفات الصفات ا ل ل ا ز م ة لو انتفت ا ل أ ص ل أ ن تبقى مع الذات لكن قد تنتفي و يبقى الاسم المسنده ا ل خ ل ف ي ة للكرسي هذه ا ل ص ف ة م ل ا ز م ة لو قدر انها كسرت هذه المسنده لا زال يبقى اسم الكرسي النوع الثالث الصفات ا ل ع ر ض ي ة التي ت أ ت ي و تزول من مثل ليش لا ب س ت ا ق ي ه انت ليش لا ب س ت ا ق ي ه هذه ايش ص ف ة ع ر ض ي ة ت أ ت ي وتزول إ ذ ا جاء في البيت رفع ا ل ط ا ق ي ة و إ ذ ا جاء يذهب إ ل ى المسجد لبسها إ ذ ن هذه ا ل ص ف ة ليست ذ ا ت ي ة ولا ل ا ز م ة ص ف ة ع ر ض ي ة ت أ ت ي وتزول ولذلك تعرف ك ل م ة العرض يعني الذي ي أ ت ي ويزول بعد ذلك احتاج المؤلف أ ن يعرف ك ل م ة المكلف المكلف هو الذي وجدت فيه صفتان ا ل ص ف ة ا ل أ و ل ى البلوغ و ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة العقل فالمجنون ليس بمكلف و الصبي ليس بمكلف ثم تكلم المؤلف عن البلوغ قال ب أ ن البلوغ يحصل ب و ج ه أ ح د ه م ا ل س ن و ج م ه و ر يقولون ب أ ن سن خ م س ة عشر هو سن البلوغ كما هو مذهب الشافعي و أ ح م د و الحنفي ة المشهور من مذهبهم أ ن ه سن س ب ع ة عشر الثاني الاحتلام و هو إ ن ز ا ل المني دفقا ب ل ذ ة و هناك ص ف ة ث ا ل ث ة أ و ع ل ا م ة ث ا ل ث ة من علامات البلوغ يذكرها الجمهور هي إ ن ب ا د الشعر الخشن حول ا ل ق ب ل و هناك ع ل ا م ة ر ا ب ع ة ي س ت ق ل بها الانثى و هي الحيض و هذا محل بحثه في كتب الفقه فقهاء ا ل ح ن ا ب ل ة يبحثونه في باب الحجر في باب الحجر ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة العقل فالعاقل فالمكلف لا بد أ ن يكون عاقلا و من ليس بعاقل فليس بمكلف من هو العاقل أ و المتدارك العقل قال هو المميز الذي لا يطرقه في عقله خلل من ضد يطرا عليه من ضد للعقل مثل الجنون و مثل ا ل ع م ا ء المطبق و نحن ذلك خلا ا ل ذ ه و ر و النسيان ف إ ن هذه الصفات تنافي أ و تضاد أ ص ل العقل لكنها م ض ا د ة ليست د ا ئ م ة ثم هي ليست في كل شيء و إ ن م ا في ا ل أ م ر المذهول عنه و المنسي أ ي ض ا هناك صفات أ خ ر ى م ض ا د ة ل ح ا ل ا ل تمييز و لا يقال عنها ب أ ن العقل قد ا ن ت ف ى من مثل النوم ن ا ئ م عاقل و لم ي ب عاقل إ ذ ا نام العاقل لا ينتفي عنه النوم بذلك و يخرج بهذا الجنون ف إ ن ه ارتفاع خلل ي ط ر أ على العقل يضاد ح ا ل ة التمييز طيب المغمى عليه هل يقال عنه عاقل أ و ليس بعاقل اختلفت أ ن ظ ا ر أ ه ل العلم في المغمى عليه ف ط ا ئ ف ة تقول هو ب م ث ا ب ة المجنون ل ع ن ز ا ل عقله فهو لا يتمكن من ا ل إ د ر ا ك و لا التمييز و ط ا ئ ف وطائفة تقول نلحقه بالنائم نلحقه بالنائم لانه م ا ث ل ه وهذه أ ي ض ا م س أ ل ة من مسائل الفقه هنا قول ثالث في ا ل م س أ ل ة وهو أ ن الاغماء إ ن كان أ ق ل من يوم و ل ي ل ة ف إ ن ن ا نلحقه بالنوم و إ ن كان أ ك ث ر من ذلك الحقناه بالجنون و هذا هو مذهب الحنفيه و هو اقوى ا ل أ ق و ا ل في ا ل م س أ ل ة يبقى عندنا مصطلحات المصطلح ا ل أ و ل العقل و المصطلح الثاني العلم العقل ما هو قال المؤلف العقل اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا و اضطربوا فيه اضطرابا شديدا قال والصحيح أ ن العقل هو العلم وقال هذا هو مذهب ا ل أ ش ا ع ر ه هو مذهب شيخنا ابي الحسن يعني ا ل أ ش ع ر ي مع أ ن ه يفرق بين قولك عقلت الشيء وبين قولنا علمت الشيء هذا أ ح د المناهج ف ي ت ف س ي ر العقل و هناك مناهج م ت ع د د ة في تفسير العقل م ض ط ر ب ة و إ ذ ا نظر ا ل إ ن س ا ن في العقل وجد أ ن هذه ا ل ك ل م ة تطلق على معان م خ ت ل ف ة فكل معنى يصلح أ ن يعرف بتعريف مستقل ا ل أ و ل أ ن يطلق العقل على العقل الغريزي الذي خلقه الله في ا ل إ ن س ا ن و يستعد به لقبول التكاليف و هو المراد هنا عند ا ل ا ص و ل ي ن الثاني أ ن يطلق على التجارب و الخبرات فلان عاقل فلان أ ع ق ل من فلان بمعنى أ ن ه أ ك ث ر خ ب ر ة و ت ج ر ب ة كذلك يطلق العقل و يراد به إ د ر ا ك عواقب الامور فالمدرك لعواقب ا ل أ م و ر قال عنه عاقل فدلنا هذا على أ ن ك ل م ة العقل تطلق على معاني م خ ت ل ف ة و من ثم لا يمكن أ ن نعرف جميع هذه المعاني بتعريف واحد فالقول ب أ ن العقل هو العلم هذا على التعريف الثاني أ و على المعنى الثاني فقط لا يشمل العقل الغريزي فعندما يفسر ا ل أ ش ا ع ر العقل ب أ ن ه الخبرات أ و العلم يكونون قد قصروا في مفهوم العقل و كذلك عندما ي أ ت ي بعض ا ل م ع ت ز ل ة فيفسر العقل ل أ ن ه ا ل غ ر ي ز ة التي وضعها الله في ا ل إ ن س ا ن و يتهيا بها للفهم و ا ل إ د ر ا ك نقول هذا أ ي ض ا تعريف ل أ ح د إ ط ل ا ق ا ت ك ل م ة العقل و هذا تلاحظونه في مسائل ع د ي د ة أ ن ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة ت أ ت ي لها إ ط ل ا ق ا ت م ت ع د د ة فعندما ي أ ت ي فقيه و يحصر هذه ا ل ك ل م ة في معنى في أ ح د المعاني يزل و يقع في ا ل خ ط أ أ ض ر ب لذلك مثلا ك ل م ة ا ل إ ر ا د ة تطلق مره يراد بها ا ل إ ر ا د ة ا ل ش ر ع ي ة يريد الله بكم ا ل ي س ر و تطلق م ر ة و يراد بها الاراده ا ل ك و ن ي ة إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا يقول له ك م فيكون فعندما ي أ ت ي فقيه و يخلط بينهما أ و يجعل ا ل إ ر ا د ة م ن ح ص ر ة في أ ح د القسمين فيفسر ا ل إ ر ا د ة ب ا ل إ ر ا د ة ا ل ش ر ع ي ة فقط كما هو قول ط ا ئ ف ة من الاشاعره أ و يفسر ا ل إ ر ا د ة ب أ ن ه ا ا ل إ ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة كما يقول بذلك ط ا ئ ف ة من ا ل م ع ت ز ل ة يقع في فلان و هذا له أ م ث ل ة ك ث ي ر ة المصطلح ا ل أ خ ي ر مصطلح العلم ما المراد بالعلم قال المؤلف ا خ ت ل ف و ا و أ م ث ل ه ا قول القاضي يقصد بالقاضي أ ب ا بكر ا ل ب ا ق ل ا ن ي قال العلم هو م ع ر ف ة المعلوم على ما هو به يعني أ ن يكون التصور في الذهن مطابقا ً لما هو واقع في الخارج وهذا أ ح د التعريفات التي أ و ا ل إ ط ل ا ق ا ت ل ك ل م ة العلم ع ل ا أ ح د ا ل إ ط ل ا ق ا ت قال المؤلف وهذا لفظ ي أ ب ا ه ا ل ن ح ا ت ل أ ن ا ل ن ح ا ت يفرقون بين ا ل م ع ر ف ة وبين العلم ف ا ل م ع ر ف ة إ د ر ا ك الشيء الواحد مثلما تدرك ا ل ت ف ا ح ة و أ م ا العلم فهو إ د ر ا ك ا ل ن س ب ة بين شيئين كما لو قلت ا ل ت ف ا ح ة حمراء إ د ر ا ك ا ل ن س ب ة بين الحمره و بين التفاح هذا يسمونه علم ف ا ل م ع ر ف ة هي إ د ر ا ك الشيء لوحده و العلم هو إ د ر ا ك ا ل ن س ب ة بين شيء لعلم و ك ل م ة العلم قال المؤلف لا يمكن أ ن تقتنص ب ش ب ك ة الحد يعني لا يمكن أ ن نقوم بتعريف ك ل م ة العلم و إ ن م ا يتوصل إ ل ي ه على سبيل الرسم المقرب للمعنى ل أ ن التعريفات على أ ن و ا ع منها حدود و منها رسوم و منها تعريفات م ع ن و ي ة و تعريفات بالمعنى أ و ب ا ل ل غ ة على كل نحن في العلم العلم إ ذ ا نظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى كلام أ ه ل العلم فيه وجد أ ن ه م ي ط ل ب و ن على إ ط ل ا ق ا ت م ت ع د د ة أ ح د ه ا ما ذكره المؤلف هنا وهو م ط ا ب ق ة التصور لما في الخارج وثانيها ما ذكره المؤلف هنا عن النحات ل أ ن ه إ د ر ا ك ا ل ن س ب ة بين شيئين هذا أ ي ض ا يسمى علما وثالثها ا ل إ د ر ا ك الجازم المقطوع به سواء كان مطابقا أ و غير مطابق أ ه م شيء أ ن ه ايش جزم به يسمونه علم و يقول لك إ م ا أ ن يعمل بعلم أ و بظن غ ا ل ب العلم المراد به ا ل إ د ر ا ك الجازم و منهم من يطلق العلم على ا ل إ د ر ا ك الجازم الماخوذ من دليل فيقول ما أ خ ذ من الدليل أ س م ي ه علما و ما كان إ د ر ا ك ا جازما بغير دليل أ س م ي ه اعتقادا و هذه إ ط ل ا ق ا ت ل ك ل م ة العلم لكل فريق و مذهب مذهب أ و إ ط ل ا ق يستمر عليه ف إ ذ ا اردنا أ ن نفهم هذه ا ل ك ل م ة عند استعمال أ ه ل العلم لها لا بد أ ن يكون بين اعيننا هذه ا ل إ ط ل ا ق ا ت و ننظر في سياق الكلام فنفسر ا ل ل ف ظ ة ل ف ظ ة العلم بناء على هذه ا ل إ ط ل ا ق ا ت ا ل س ا ب ق ة بالنظر إ ل ى القرائن المحتفه بالكلمه هنا انتهينا من ا ل م ق د م ة التي قدم بها المؤلف لكتابه ا ل م ت ع ل ق ة بتعريف الحدود فينتهي درسنا ا ل أ و ل ونقف خمس دقائق ثم بعد ذلك ن أ خ ذ الدرس الثاني إ ن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت نستغفرك ونتوب إ ل ي ك Thank you.